لم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عباس وجابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون التشاهد كما يعلمون السورة من القرآن ونحظوه عن أبي سعيد وقال ابن عمر كان أوبكر يعلمون التشاهد على المنبر كما تعلمون الصيان في الكتاب وكان عمر من الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضا على المنبر يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم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 وقد روى عاصم ابن الضمرة عن علي رضي الله عنه إذا جلس مقدار التشاهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ومن حجتهم ايضا حديث الأعمش على أبي وائل عن ابن مسعود في التشاهد قال ثم ليتخير ما أحب من الكلام يعني ولم يذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومن حجتهم ايضا حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله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 والإمام أحمد في آخر قوليه يجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد فإن إجماعوا المسلمين مع خلاف هؤلاء وإن عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ويعلم مواقع الإجماع والنزاع وأما قوله فقد شنع الناس المسألة على الشافعي جدا فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة وهل يأذل من محاصل مذهبه ثم لا يستحي المشنع عليه مثل هذه المسائل التي شنعتها ظاهرة جدا يعرفها من عرفها من المسائل التي تخالف رصوصه أو تخالف الإجماع السابق أو القياس أو المصلحة الراجحة ولو تتبعت لبلغت بإلا وليس تتبع وليس تتبع المسائل المستبشعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعدها والمنصف خص نفسه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 وقوله كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا وقد تقدم بلازم المعنى فإن الحن فهو الإقبال ومن أقبل على شيء مال عن غيره والحنف في رجليل هو إقبال إهداهم على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتها قال تعالى فأقم وجهك للدين حليفة فطرة الله التي فطر الناس عليها فحليفا هو حال المفردة لمغمون قوله فأقم وجهك للدين ولهذا فسرت مخلصا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 وجميع أهل الميل لمتفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وكان خير بديه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يدله ويعظمه ويبجله ويحترمه ففي الصحيحين من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم وسماه شيخه كما تقدم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 وفي نظل الاخره تنظروا الى صاحبكم وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ اولاد ابنته حسن وحسين رضي الله عنهما بتعويذ إبراهيم واسماعيل وإسحاق صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكم كان يعوذ بهما اسماعيل وإسحاق اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل عين لامه وكان صلى الله عليه وسلم أول من قر الضيفة وأول من اختتنى وأول من رأى الشيء فقال ما هذا يا رب قال, قال رب ذذني وقارى وتأمل فناء الله سبحانه وعليه في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقطبه إليهم قال لا تأكلون فبهذا فناء على إبراهيم من ولوه المتعددة أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين لأنه إكرام إبراهيم لهم والثاني أنه المكرمون عند الله سبحانه ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على المعنيين الثاني قوله تعالى إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم ففي هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتيال قراهم فبقي منزل مضيفه مطرقا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئدان بل استئدان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم الثالث قوله لهم سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب والسلام بالرفع أكمل فإنه يدل على الجملة الاسمية التي على الثبوت والمنصوب يدل على الفعلية التي على الحدوث والتجدد فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم فإن قولهم سلام يدل على سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام عليكم الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلغو جنفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون فحذف المبتدأ هنا من في الكلام الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحدث فاعله فقال منكرون ولم يقل إني أنكركم وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخسونة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 هم بعقوبته وإلقائه في النار، وهذا شأن المبطلين إذا غلب وقامت عليهم الحجة هم بالعقوبة كما قال في عود لموسى عليه الصلاة والسلام، وقد أقام عليه الحجة لأن اتخذت إلهًا غيري لا أجعلنا المسجونين مسجونين. له لف النار القوف من جنيق، فكانت تلك السفرة من أعظم سفر من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه، فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم. ولا أرفع لشأله وأقر لعينه منها وفي تلك السفرة عرض له جبريل بين السماء والأرض فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا قال ابدا عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فتدهم إيمانا وقالوا حسمنا الله ونام الوكيل قالها نبيكم وقالها إبراهيم حهينا ألقي في النار فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما وقد في الصحيح البخاري من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كانت تنفق على إبراهيم وهو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه فكل من حجه واعتمره حصى لإبراهيم مزيد ثواب الله تعالى وإكرامه بعاذ الحجاج والمعتمرين قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال ابن عبات رضي الله عنهما يتوبون إليه ولا يقضون منه وطرى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 فمن قال ان المعنى اللهم اعطني من ثواب الصلاه عليه كما صليت على ال ابراهيم فقد حرف الكلمه وابطل في كلامه ولولا أن هذه الوجوه وامثالها قد ذكرها بعض الشراح وثودوا بها الطروس واوهموا الناس ان فيها تحقيق لكان الاضراب عنها صفحا لكان الاضراب عنها صفحا اولى من ذكرها فان العالم يستحيي من التكلم ب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 وقال الطائفة الأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصلاة الخاصة به التي لا يساويها صلاة ما لم يشرك فيها أحد والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافة إليه ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم وليس بالمستكرد أن يسأل الفاضل فضيلة أعطيها المقبول من ضمن إلى ما اختص به هو من الفضل الذي لم يحصل لغيره.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 وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم اخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا تبديل لها أن من آمن وعمل صالحا مكن له في الأرض واستخلفه فيها ولم يهلكه ويقطع دابرة كما أهلك من كذب رسله وخالفهم وقطع دابرة فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمن آمن برسله وصدقهم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 آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم لاله من الصلاة فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولاله من الصلاة مثل مال إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزياده التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له بذلك من المادية ما لم يحصل لغيره وتقرير ذلك أن يجعل الصلاة الحاضلة لإبراهيم وفيهم الأنبياء جملة مقصومة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء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 متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذلكية إبراهيم ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم ويحصل لاله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصا وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم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 ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ثم نذكر ما يستره الله تعالى في ذلك فنقول هذا الحديث صحيح من أربعة أوجه أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال أنا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وفي لفظي وبارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد بن حمد في المسند وهذا لفظهم إلا الترمذي فانه قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم فقط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 عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا إشناد ضعيف ورواه الدهر القطني من حديث ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه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 فدل ذكر المسبوع على التابع واندرج فيه وأغنى عن ذكره وحيث جاء ذكر آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدم تخيره فيكون ذكر آل إبراهيم مغنيا عن ذكره وذكر آله وها وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعا بين الأمرين فيكون قد ذكر المثبوع الذي هو الأصل وذكر أسباعه بلغض يدخل هو فيهم.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 جملة طلبية وقوله كما صليت على آل إبراهيم جملة خبرية والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنتب من اختصارها وحذفها ولهذا يسع تكرارها وإبداؤها وإعادتها لإنها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى لطريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة لفظ الآخر عليه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 وكذلك قوله في الحديث الآخر اللهم اغفر لي دنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخرة وفي الحديث اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراكي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي وهذا كثير في الأدعية المأثورة فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه فكلما كثر العبد وطوله وأعاده وأبداه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 فيقول ذكره بخصوصه مغنيا عن دخوله في اللفظ العام وعلى هذه الطريقة فيقول في ذلك فوائد منها أنه لما كان من اشرف النوع العام أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه كأنه باين النوع وتميز عنهم بما أوجب أن يتميز بلفظ يخصه فيقول في ذلك تنبيها على اختصاصه ومزيجته عن النوع الداخل في اللفظ العام الثانية أن يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصل والصلاة على آله تبع له إنما نالوها بتبعيتهم له الثالثة أن إفراده بالذكر يرفع عنه تواهم التخصيص وأنه لا يجوز أن يكون مخصوصا من اللفظ العام بل هو مراد قطعا ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير إن نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الحابع عشر من مجال تسماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على قيد الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله فصل النوطين الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول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 فإن غاية ما ذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكدة عن وجوب غيره وما سكت عن وجوب شيء لا يكون معارضا لما نضخ بوجوبه فضلا عن أن يقدم عليه الخامس أن تَعْلِيمَهُ متشهد كان مُتَقَدِّمًا بل عله من حين فريضته الصلاة وأما الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى إن الله يصلون على النبي الآية أن هذه الآية نزلت في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 ورواه شبهة من سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مسعود وهو الصواب وقال في كتاب السنة وقد ذكر حديث زهير عن الحسن بن الحر هذا وذكر زيادة ثم قال أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث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 وسمي معهم في القرآن وهم الثمانية الأصناف قالوا ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته ارجع صلي فإنك لم تصلي ثم أمره بفعل ما رآه لم يأتي به أو لم يقيمه من صلاته فقال إذا قمت إلى الصلاة فذكر الحديث وسكت له عن التشاهد والتسليم وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشاهد ووجوب التسليم عليه صلى الله عليه وسلم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 فالحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشاهد فإن كان استنداركم أنه علق تماما بالتشاهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحا فهو حجس عليكم في قولكم بعدم وجوب التشاهد لأنه علق به التماما وبطل قولكم بنفي فرضية التشاهد فإن لم يكن الاسدلال به صحيحا بطل معروة أدل الوجوب به وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قولكم على التقديرين، فإن قلتم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 فعلى التغذيرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلا قوله روى أبو داود والترمذي حديث عم عبد الله بن عمر وفيه إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته جوابه من وجوه أحدها أن الحديث معلول وبيان تعليله من وجوه أحدها أن الترمذي قال ليس إسناده بالقوي وقد ضرب في إسناده الثاني أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعو من الإفريقي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 فالتفريق بين المأمورين تحكم فإن قلتم فالتشاهد عندنا ليس بواجب قلنا الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين والواجب اتباع الدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بأعالة الصلاة ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا لأمره في أعالتها كما أمر المسيئة في صلاته جوابهم من وجود أحدها أن هذا كان غير عالم بوجوبها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 ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود ورقني الاثدال اهتج ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال اهتج وكل هذا تساهر واسترسال في السلال فإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك فالغايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فإجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به فإن قيل سقوته عن الأمر بغير ما أمضه به يدل على أنه ليس بواجب لأنه في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز الاتفاق قيل هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث وفرض هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما وهذا لا يقوله أحد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 وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أول اسلام بتحية الإسلام وإنما الذي علموه قدرا زائدا عليها هو السلام عليه في الصلاة يوضحه حديث ابن إسحاق كيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد تقدم في أول الكتاب وما أعلث به والجواب عن ذلك وإذا تقرض أن الصلاة المسؤولة عن كيفيةها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة وقد خرج ذلك مفرج البيان المأمور به منها في القرآن ثبت أنها على الوجوب وينضف إلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا هي واجبة وقد تقدم حكاية كلامه وعلى هذا لذلك أسئلة أحدها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 وابن الأصبهني وابن علي وابن عقدة وضعفه وآخرون أما المقدمة الثانية فبيانها ما روى البخاري في الصحيح عن مالك بن الفيرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شابة المتقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن نشتقنا إلى أهلنا وسالنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رهيما فقال الرهو إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي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 أن أو هنا ليست للتخيير بل للتقسيم والمعنى أن كل أن أي مصل صلى فليقل ذلك هذا أو غيره كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا ليس المراد التخيير بل المعنى أن أيهما كان فلا تطعه إما هذا وإما هذا الثالث أن الحديث صريح في العموم به بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله فذكره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 وأبي الأخوه وإن كانت ثقة نحتج به البخاري فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيم ورواه الطبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة